مؤسسة أجناد للإنتاج الإعلامي تقدم قريبا قريبا ترون العجيب سراعا رهيبا وسوف ترى بعقري ديارك تكون المعالك لأجلي دمارك حسام برا قريبا قريبا ترون العجيب سراعا رهيبا وسوف ترى بعقري ديارك تكون المعالك لاجل دمارك حسام برا مشينا بسمر لجزن ونحر بسكين ثار سمت من خراب اشباح ليل وفتيان هولن وتفجير وير لكي يدحرك مشينا بسمر لجذن ونحر بسكين ثأر سمت من حرا باشباح ليل وفتيان هول وتفجير وير لكي يضحى يضحى قتالي بحلف الضلالي فذوقوا وبالي إذا استرا طويلا ستبقى بحربي ستشقى بماذا ستلقى فتنكبرا بدات قتالي بحلف الضلالي فذوقوا وبالي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 لغا مسعرا تلظى الرصاص وجاء القصاص فأين المناص شرار الوراء إذا الخيل جالت وشالت وصالات لهذا استحالت لغا مسعرا تلظى الرصاص وجاء القصاص فأين المناص شرار الوراء إليكم سنأتي بذبحهم وموته بخوف وصمت نشق العرى فشلتم جهارا فذوقوا الخساره وعودوا فرارا بليل السرى اليكم سلعت بدبح وموته بخوف وصمت نشق العرى فشلتم جهارا ذوق الخسار وعودوا فيرارا بيل الس <تصفيق> إذا الكف مج وأرغ وه جاعمل الأعمل في جااجة د أحمر الحرابي بضرب القااب لجمع الكلاب، إذا عسكر إذا عص إذا الكفر مج وأرغ وه جاعمل الأعمل في جااجة الحرابي بضرب قااب لجمع الكلاب اذا عسكر اذا عسكرتيناتينا بعزم مضينا بجد سعين لشم الذرى نخوض الحتوفا نرص الصفوفا نموت وقوفا كاسد الشراهاتيناتينا بعزم مضينا بجد سعين لشم الذرى نخوض الحتوفا نرص الصفوفا نموت وقوفا كاسد الشراه